kita menuliskan baca kedua shortsan kepada kalian Шat te قans automated kerana itu separatieelas Hz. Kau, kekuatan bawa warah kekuatan di sebelumnya ku olis seyasa Yusuf yakan tu l abordara муж アkan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 أقتلوا يوسف فأويط راحه أرضي يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا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 قالوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذئب وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيِّ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابِ الْجُبْ وَأُوْحَىٰنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ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 29. وَأَسَرُّهُ بِضَاعَهِ وَالَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 30. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ 31. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهٍ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 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ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 Yusuf, agarlah عن هذا واستغفري ampunilah darimu, sebab engkau adalah salah seorang yang berbuat salah. Dan dia berkata: Di kota ada seorang wanita yang cantik, yang menggoda anak إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ان ارسلت اليهن واعددت لهن متكئا واعددت لهن متكئا واتت كل واحده منهن السكينه وقالت اخرج عليهن فَلَمَّا رَأَيناهُ اتَّبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُم وَقُلنا حاشَ للهِ وَقُلنا حاشَ للهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَالِكُنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولإن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه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 ثُمَّ بَدَرَ لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا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 إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار Ma ta'abudun min dhu'nihi illa asmaa asma'y tumuhaan tum wa abayukum ma anzal Allah bhiha min sultan inil hukm illa nilah amra allah ta'abudu illa ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلم فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.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 قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالم وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون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 قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في صنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن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 قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل حصل الحق أنا راودته عن نفسه أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين That is to know that I did not get rid of it, and that Allah does not pay attention to the fallen people. 17... 18... 19.. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 34. 35. 35. 35. 36. 35. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبؤ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون dan kemudian Yusuf berjumpa, dan berjumpa mereka, dan berjumpa mereka, dan mereka menurut mereka. Dan ketika mereka berjumpa dengan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 وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبانا قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ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 قالوا تَالَّاهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَوْجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُ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 Katakanlah: "Kebirum, alam takalimu an abakum, sudah diambil olehmu. Alam takalimu an abakum, sudah diambil olehmu. Mufakum dari Allah dan dari sebelumnya. Terjerat dalam Yusuf, jangan berharaplah ke bumi sampai dia menolak ayahnya atau Allah menghukumnya. Dia adalah yang ارْجِعُوا إِلَىٰ <سؤال> أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ فَقُولُوا <سؤال> يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا <سؤال> بِمَا عَلِمْنَا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 Kata Allah Taftau, Tezkur Yusuf, fahatta, Takan haraban, atau Takan min alhalikin. Kata Inna ma ashku bethi wa huzni ilallah, wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Ya bani, yadhabu, fathassumi Yusuf,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 إن الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا الله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وَمَا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تالله إِنَّكَ لفي ضلالك القديم فَلَمَّا أَنْجَأَ الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرَ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَا نَسْتَغْفِرْ لَنَا دُنُو بَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ Allah S.W.T. berkata, Saya akan menebus dosa-dosa kamu, Tuhan saya. Dia adalah Yang Maha Pengampun dan Maha Rahim. Ketika mereka masuk ke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 إن هو إلا ذكر للعالمين، وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها، وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون